في أوزاليس. وين؟ وين؟ الحين اسمع جلانت أوزاليس. لو لاتك كل شيء من اللي تتعلم. أتلاقي الذهني أنا بتصير ده. استاذ. كان جوات بعض الجلانت مهمة. في الجلانت اللي موجودة إن شاء الله قدرنا. نعم. نعم. نعم. خلاص نعم. اللي نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ان شاء الله نعم. ان شاء الله نعم. نعم. نعم. ان شاء الله نعم. نعم. نعم. طيب يبقى في جيلان اللي زميلناه ايه؟ موديومين جيلان بص فين الفوريديل دول كده جنب مين جيلان ده؟ واحده فيها زايد جيلان وواحده الاثنين دول يشتركوا. هو ريليتد لمين؟ جنب مين؟ جنب الهير فوليك على طول طب الموديومين جيلان اللي اتكلمت عليها الحصه اللي فاتت في التصنيف موجوده ان سايد طب حد فاكر الموديومين جيلان اللي في 30. اللي في النور صار 12. عاروه كم؟ 15. العقد المهور يانجلان. في الأمر مثل 30. في اللور ندل 15. فالمهور يانجلان. فين؟ على ايه بقى؟ جماعة. هو السيل فين بتاعنا. يتكون من كم طبقة؟ ستيل فنل يتكون من طبقات. أول طبقة, طبقة بعد كده في طبقه ما أو او ووتريزي وبعد كده الايه كده الزيت اللي طالع هنا ده في الموهوميا انجلاند دي لها طبقه عارف طبقه الزيت دي مش موجوده يحصل ايه للميه تتبخر <تصفيق> <تصفيق> لو طبقه الزيت مش موجودة الميه طبقه دي تقع يبقى طبقه الزيت الاويلي سيكريشن اللي طالعه من الموهوميا انجلاند لها وظائف كثيره في وظيفتين أنا قلتهم تمنع ان طبقه الووتر يحصل فيها ايه سرعه فيه يحصل فيها ايه تمنع ان طبقة الوتر تقعد كده بتمنع الاوفر فلو اوف ذا ليد اون ذا ريد مارجن عشان الدموع ما تقعش هو الزيت ده لوثيكستشن كأن طبقة الزيت يجي على قطوعه ايه وتلزقها خلاص لو هنا في زيت لو هنا في طبقة زيت يحصل ايه ما بين الاحتكاك الاحتكاك ما بين الليد والعين يحصل ايه يقل جدا يبقى في وظيفه رقم 3 الطبقه دي لها لوبريكانت فانكشن بتعمل لوبريكيشن ما بين الليد وما بين العين خلاص الغلاند دي نوعها هي يا جماعه نوعها سبيشال <تصفيق> <تصفيق> <الـ تصفيق> جلاند والجلاند اللي اسمها بايت نوعها هي كمان سبيشال جلاند الجلاند اللي اسمها موز هي الوحيده اللي بتنتج ال يفرق معايا بس ايه ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن انفلاميشن في انفلاميشن في الموز جلاند في انفلاميشن في بايت جلاند لان الاثنين دول في جلاند إذا إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن التهابات أي أو إذا نريد، we have في الظاهر وعندنا غير في <تصفيق> أي في الموضة خلاص؟ سألت سؤال. الـopening ناس، opening يدور ببعض؟ كانت هم في اسمه؟ اسمه طيب، الورق بلاي بتاعها حاجتين حش... انا اتكلم ورق بلاي كلمه ادرس ونتكلم على, على الايه بنتكلم على البين الار الرئيسي بتاعنا هو هو نشي في كتير. شهنة شهنة. هو هنا خالص عن الميديال بلبره الاقري ولا اللاتيرال تعالي بس برسمة كروجي الموضوع وبقى لقى حقيقية ايه برسمة كروجي؟ لو كده يبقى ده هو مين؟ هو القفصنة هنا كلنا عمشان عضب عنه بايه؟ اللاكربة بيجي كده هو عادي وروح برانش ده. ها ايه ده؟ اللاترال ارتري خلاص وبيجيلي برانش تاني هنا هو ان انا ادور عليه اسمه ايه البرانش ده بقى ميديال بالبيدرال ارتري طب يا ترى اللاترال ارتري بعد ما يخلص شغله باللاترال جلاند بيطلع بيطلع هنا كده ويجي هنا يغير اسمه ويبقى اسمه واللاترال بالبيدرال ارتري يبقى هتقالك سؤال هل اللاترال بالبيدرال ارتري برانش مباشر من الاوفتاليك Huh? The lateral brachial artery for continuation of the of the lateral artery. The lateral artery is a direct branch of the artery. artery branch? حتى اسمه upper arch، حتى بتحديث ما هي lower arch. يعني عندي upper arch وlower arch. من يتكون upper arch أو بلاتيتر. من upper branch of يجي البذور الأرضي عند ثام هو من لا فاكر الذاكرة البسيط أرش ده جاي مني جاي مني بتاع بتاع من هنا حتى ما خلصنا ناس ما يمشي ثنائي يعني لما يجي يتكلم عن أرش إثنين ها أبر أرش وإيه و lower أرش لما يتكلم عن لما يتكلم عن بتاعتنا في, في طيب أنا عايز سؤال جميع هذه الأرش اللي في ابر أو في تحت الجلف في المصر تحت المصر صح، الطاب مسكولارية مش هشاكرش انا ستبقى القطفششن كده وقلت لك ان دي المسج وده بطرسل هنا فيه اللور أرش وهنا فيه ايه؟ الأبر أرش القرش الدين موجودة في أمي طبقة يا جماعة موجودة هنا اين بياه؟ هذه الأرش اللي هو الأبر واللور موجودين في أمي طبقة يا جماعة، في الطاب مسكولار لير طب يا ترى اللور هو كمان اللور اثنين أرش بص معاشا هنا نقطة دقيقة قوي اللور, اللور أرش واحد يجي من من اللاكتر عند تبدو الرأسي برانشي تيه ده يبقى اللور ليد كم أرش ده؟ واحد واسمه ايه الأرش ده؟ اسمه مارجنال أرش لور ليد في شويه اختلافات عن الايه؟ عن الابر. من ضمن الاختلافات اللي الله ليد كم أرش؟ واحد واسمه ايه؟ اسمه مارجنال أرش صورة رائعة, دي. فعلا رائعة. بصوكه كده؟ لكن لكن لكن لكن لا لكن لكن لكن لا لكن لكن ده بعد ما طلع لك. <تصفيق> ده؟ ده <تصفيق> <ميديا البردلر الارض. تصفيق> لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن اورلنتيفيك ابس لا والله سيرلنتيفيك 2 اهو واحد 2 واحد هو اللي واحد واسمه ايه بارس ابس استنى طيب بري فالنز دريج بيروح على الاوستام الكبير والبريتالثا بيخش على بيروح على الفيشل زين انت فاكر الحاجه الايه بري ايه وبوست طب بين على الاوستام الاوستام بيقول البريتالثا على فين على <تصفيق> خلصنا <تصفيق> كلام عن خش بقى على برضه تاشين ايه برضه الثلاث يعني برضه الثلاث ازاي يعني عندي سنسوري نيرف سبلاي وعندي ايه موتور نيرف سبلاي السنسوري سبلاي كلكم خطوط سته في داهي فاكر الافر اللي سنسيشن من كف توبرا اورد في كده كده توبرا اورد كف توبرا توبليار هل الموتور ده بيوصل على ال واحد بخصوص على الكلام بتاع طب اترك ورقه السنسور بتاع المؤر ليد بس خلاص ماشي يبقى برضه أنا عندي اثنين، عندي سنسور يطبل وموتور سبلاي والسنسور سبلاي اثنين، فيه في سبلاي لايه وفي سبلاي لايه سبلاي للمؤر في سبلاي للموتور طب الموتور سبلاي هو من اللو دي بيير سبلاي دي مين ديش والليفيتور ها بس طب والمولر واحد في مفاتيح طب لما السمبسات ده بيجوز كان بين لهم ايه هو ايه قرنته ده كان ان غير على دي مين دي على دي مين دي, <دي الاثنين عالأبر جيب سربائيكال ليبسل وضعوا الثانيات اللاترال سوسرد كريل ميجيال سلس دول يوجدوا عالبري او ريكولر ودول كده يوجدوا عالصب من ديكولر وكلهم وكل يوجد على, على الايه؟ خلاص؟ صدق حاضر، انا مش ايه بره. ايه؟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 دي رسن فكس ودي كانت ادي ده فكس اوف ذا طب الليد ده فيه ثلاثه ليد بدل واحد ليد كتير قلناها زي ما الساحه يعني هي جيب الدموع يوزعها يبقى اسمه ايه في جزء في الـ الدموع بيشغل الدمور مالك لما لقيته لكن هو البمب عن طريق البمب اللي اسمها لاكرمل ماما هسالكم سؤال مش هيجاوب لا كويس دي المطلب اللي بتعمل اللاكرمل بامب لاكرمل بامب اوت وريجولر في حاجه غريبه بقى ان الـ بيساعد الاكووز درينج علاقه الـ LED في الاكووز ده العيان اهو ولا الايكوال الايكوال اللي موجود في الانجل سامبر هي المفروض يخرج هنا عن طريق مين؟ عن طريق الأنجل أو عن طريق السبيس اوف مونتين بيقول لك ان التو ايدز دول بيساعدوا الموضوع ده بيساعدوا ان الايكوال يخرج بره ازاي؟ التو ايدز لما يقفلوا العيان دول على إيه؟ نعملوا بريشر على, علي. إيه؟ قالك سؤال لو انت جبت السؤال كان غرمين 3 وطعنت السؤال دي لو ضغطت عليه الرياضه ايه الفلويد اللي في يطلعوا الخروج طب نفس على يحصل منين من, من يبقى إزاي ان يخرج بيساعد من العين ان اوكلر نفسي. لو جاءت أكل السنة بقية سؤال للخداع أرجو أن الناس تيجي في المعايز أرجو إن الناس تيجي في المعايز كده مش يمسك هتعرض لو وأحسن جايين لأن... لو عشان خاطر يلا صار.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 ك المولر ما تبدأ فوق زيت عكس كك واحدة بالساد اللي جيتوا والثانية بالساد إيش إن زيت السبعة تاخد بلت من نقطة دي ان المولر ما مختلفة عن المولر ما تل بتاع الأرض لسه عيل المارجر الأرض كم عرش؟ وان عرش. يبقى لو هتتكلم عادي وتغير الثلاث تحت لبيتر تحت بس عن اللي فوق. تحت كم ارج من البورت اوف واحد بسو اسمه, اسمه ايه ارجناظا ها ناخد بقى الامراض بقى اه الاناتومي كده بقى الاناتومي غيرت عملت لي بقى الامراض لطيفه قوي الامراض بتاعتنا ضايره طب لما نيجي نتكلم عن الانفلاميشن هنتكلم عن مواضعين كبار عندنا انفلاميشن في الليد مارجن عندنا في Inflammation في الليد مارجن اسمه ايه بقى؟ ما اسمه بالليد فاراتي دايما ال اللي بيجي في الليد مارجن بيجي in a chronic form. اللي بيجي in form على كده of chronic ده هو؟ ده هو inflammation. Inflammation in the Chronic في الليد مارجن يعني العيان عنده الليد مارجن ده فيه في الليد مارجن بعد الوقت مين الناس اللي مين الناس اللي يجيوهم inflammation في الليد مارجن؟ او السؤال مباشرة كتيرها ما هو ال-Pretisposing Factor انا عندي جدرى ال-Pretisposing Factor ولقى ال-Pretisposing Factor ال-Pretisposing Factor اي واحد منعته قليلة يجيلو كفايت قال لي فانت بقى يلا دوس انت بقى واحد Old Age واحد عنده سكر ماشي يا معا واحد عنده ملنة فريشة ما بيدغزاش كويس واحد بياخد كاربوهايدريت اندفات كتير في الضيط بتاعه اقول لك لو انت اكلت دهن كتير او كلت كاربوهيدرات كتير هيطلع هنا عند البرش ده الدهن طلع عند البرش يطلع في كل في جسمك هتلاقي بتاعك عليه دهن كتير او عليه باب ممكن يحصل ايه لنا بقى الفته سيكندري بكتيريال انفيكشن وميهرب ايه اللي فراغ سكره ما تستغربش هتلاقي انا اللي فراغ قال لو لو في العلاج في جنرال اقول له وقف ايه اوي كنترول الدايت بتاعك قلل والكربوهيدرات في الدايت ممكن نقلل الدهون والكربوهيدرات في الدايت الدهون والكربوهيدرات لما بيطلع لازم ارجع دي حصل عليهم ايه يا جماعه سيكندري بكتيريال انفكت خلاص ماشي طب ايه اللوكل بريديت بوجنج فاكتور اي واحد شغال في باصنع الدنيا تبقى حر في البطن على الاطراب يجيله بليفرايتس جوه المطاعم ده بنسميه ايه بنسميه دكسي هوت اوبسيفير كتير قوي الناس اللي شغالين في مصنع التوب في مصانع الازاز بتلاقي عندهم بليفرايتس انا ده بقى عندي الفاكتور اللي تحت ده أنا من المفوض لابت نظارة بس أنا لابت نظارة أنا عندي حاجة ما Uncorrected Error of Refraction كلنا عندنا Error of Refraction بس لابت نظارة اسمه إيه؟ error اللي اللابت نظارة اسمه Corrected Error الناس اللي عندهم Error ومش لابسين نظارة بنسميهم إيه؟ Uncorrected Error of Refraction يجي لهم بليه فرعكت كده؟ كل يمسهم على إيه وقت إشر هنا كده؟ أنا عامت إنه أنا مبيت بنظارة إشر ده يروح طب ليه إيه العلاقة؟ ليه الناس اللي مش لابسين نظاراتهم بيجيلهم بريخير ليه بصوا يا جماعه هو اشهر ايرور ريفراكشن اللي هو الميوبيا هسالكم لو واحد ميوب بالاشعه هتتجمع فين هاي يا جماعه هتتجمع على الرتينه ولا قدام الرتينه قدام الرتينه قال لكوا قال ثاني طب الاشعه السنترال هتعدي من غير ما تنكسر وتوصل لايه للرتينه يبقى لو انا ميوب احب دايما اعتمد على انهي ريز السنتر ولا البريفرال انت احب دايما اتخلص من البريفر ريت ما أحبهش شايف كده شوف اي عيامه او كده قلعها مضرب الضهر كده صح العين ايه الحركة دي اولا اسمها براوننج أو حركة العبوس العين دي يعمل بارشل كلوزر اوف ذا ليت يعني بيجيب الاوبر ليت كده ويجيب اللور ليت كده تو كات اني ريت الحركه اللي هي بتعمل ايه بتقتل البريفر ريت بتخليك تشوف بس الايه السنتر ريت اهي الحركه ده تجيب لك البريفر ريت الحركة دي بتقلل مناعة الليف وبتجيب لك بريتايد ليه لو انا عملت كده مناعة الليف بتقل ليه الحركة دي يا يعني انا عملت ايه الليف ورشل كلوزر حتى لسه قايل النهاردة لما الليف الليف عشان يقفل هيضغط على مين لازم يضغط على عين والعين تضغط على الليف يبقى كل ما انت عامل كده الليف ضغط على العين والعين ضغط على الليف يحصل ايه في البلازما اوف مايوذ لو انا بضغط عليه بيتقفل ضغط الضغط ده اللي بيحصل ايه بيحصل كميه الدم اللي رايحه للليبد تقل يحصل ايه في مناعه الليبد تقلهم ايه يبقى دي ده, ده إيه؟ بتعمل في ايه في لو بتاع إيه على طول شاء الله ده ده ده. تاني. شكرا تاني، العيان اللي ما يوجدهم تقلعين ما تدربيان ليه هاد كده ليه؟ عشان يجيب القضر لد كده واللغة لد كده ومتقالي ريز مش هتخدش دلوقتي البرترال ريز وهيشوف بس بقالي ريز البرترال ريز كلنا لنا نعمل كده على طول أول ما لقالي على المضرار الحركة دي بتقلل مناعة اللب وتجيب لنا بالفرائز، ليه؟ لأن الحركة دي يا جماعة تخلي اللب يضرب على عيان، ونعيان تضغط علىه اللب لما اضغط على الظلاط بيسل او بيسل ايه كمية الدم اللي داخل الليد تقل من امامة الليد تقل يجيلك ايه؟ بليفراج من تغلى لسه؟ اوكي فايد ماشي تلاسفكيش او بليفراج انواع فيه انا كده انا كل يوم الصبح بناي عندي ايه؟, إيه ده نوع أنواع ساعات الإمبلانيشن خاتين موطريكنا إيه؟ Gray line ساعات الإمبلانيشن يجي هنا نسميه anterior proliferate طب لو الإمبلانيشن جي هنا نسمي نسميه إيه؟ posterior proliferate سيبقى anterior proliferate anterior to gray line posterior proliferate posterior to gray line يعني أيوا posterior proliferate ده اللو على لما يجي هنا نسميه posterior طب هو فين؟ نسميه عم نسميه موديوميان جلاند ديس فانكشن طب تعال بقى يجي نبص عليه يجي هنا اهو فين الجلاند نسميه انجلر ليفرات عارف دي مين طب الانتيرو ليفرات كويس هات لي لي انجيو ليفرات اول نوع بالانتيرو ليفرات فالعيان تبص على رموشه. فكز بقى معايا ده لسه قال لكم حاجه اهو لاقي في النص ان هو قشر باللون الابيض حاجه اسمها وايت سكيل حقيقة الفرد ده له ثلاث أساسي اسمه squamous proliferative أو skilly proliferative ضمت على رأسنا ويقول لي a definition of squamous proliferative كونونيك انفليميشان في اللي اسمه characterized by formation of a white ده طرد ايش في الضال يدع عن ايه؟ هنا في فيش هاي من ويعمل لي ايه؟ يبقى دي عن بس بس الدرايت هي عباره عن درايت فيبر شوية بتكريش حاطين لهم ايه حاطين لهم دراية. السؤال دي مين الناس اللي المرض ده البريدز بودنج بتاع ديفور يعني خلي لي اقول ايه يعني عيان كويس عيان بيشتغل عيان مش لابس إيه؟ مش لابس النظارة طيب انا ممكن ده قلت ممكن اللي بس ده جزء من مرض اكبر ممكن العيان يكون عنده مرض ثاني اسمه يعني يعني increase في oily secretion في كل الجسم الجسم كله يطلع الغيط الايلي secretion لما تكتب في الشعر يصلك كيف شعرك قشر الشعر ايه مهي ده الايلي secretion لما يزيد في وش العيان يعمل حبوب شهلة بسمها ايه اكني الايلي secretion لما يزيد هنا يعمل قشر هنا ايه مهي سكيلة بلفرانس واضح لن سكيلة بلفرانس ده جزء الماء الأكبر صح؟ جزء من generalize the more جزء من جنرالايز تيقول ايه شكلها العيان اللي جيل عنده ايش هنا كده عندك إيش عندك إيش وفي نفس الوقت العيان عندك ايه حبوب ايه حبوب شراب طب ايه اللي بيحصل بقى لما ينفع هنا اول انتيكريشن كده انا لك ممكن يحصل عليها إيه؟ اللي بيحصل في هذا النوع بيبقى أرجاني. أرجاني عندنا مثال عندكم مثال واحد عندكم اكني والبكتيري بوليرافا بيتري سبورام اوبال هي مكتوبه بيتري سبورام اوبال ما من الاورجانيزم اللي بيجي هنا سترونج ولا ضعيف سترونج ولا قوي اي ضعيف سترونج ولا ضعيف <تصفيق> يبقى الأورجنزم المسؤول عن الليس في بلتراجل عاش كلمة واحدة طب إيه اللي بيحصل؟ الأورجنزم ده بيعمل إيش أما دي جينا بيلايه هنا لبس وميكسر اللبس لحاكتين لتراجل المشكلة بقى ده الليد كله عليه إيه؟ ده الليد مارسل كله عليه إيه؟ free fatty very very irritant. تبص لعن عين بروح يعني عين اللث مارج بتاعه بيحرقه يبقى ال عمل إبس تكيريشن قصره إيه عمل هذا فيري إيه اللي بيجي على في المولد لا حاجة اسمها سيرفيل من إيه عشان كده هتستغربش في مارج بدي الدموع بتاعته باظ مين اللي باظ الدموع فري فاتي اسيد الدموع باظ احط له دموع من عندي هتلاقي العلاج ايه بقى تير ارتفيشل تير خلاص يبقى الاورجانيز هيطلع لي ترايك الاستريس قد فري فاتي أسد الفري فاتي اسيد بتاع هي فري اقل عليه ورش عليه ورش عليه برضه ثاني الفري فاتي اسيد بتاع الالتفال فيلم ما في .سب الصارع أو. لأن المرجعين إيش الأشياء اللي هو في الجد ده ممكن يجيبك على دماغك. من هال. تذا. كويماس في البار. لأن إيش قلناش بين. بين. كويماس في هنا. في في, في أو. في أو. خدي يحس ما فيه في من فيه فين بالضبط الكورني من مانيفيستيشن شبه إيل بالضبط الكورني أو اللي في ترى تيم فلاميشن في اللت ديك أي نتيم ايش هو بقى تقول لك انا ظهرش فعناية عندي ايش؟ ظهرش فعناية والرموت بيشتكي من of ايه يا الحمد لله ان الارجانيزما بعيس الارجانيزما كان زي زي كانت مش الحمد لله الأورجانيزم ده يدوبك يكثر بط... الشعرية بس فيه نهوه حاجة الأورجانيزم ده يدوبك يفك مثل الحمد لله إيه تسمع تاين عايز لهم مشاعر رموش يقع وما يطلعش تاين؟ ده مصيبة سرعة أو مرض اسمه ايه؟ ماداروز أتقال سؤال What is permanent سؤال ولو حصل إذا لو حصلت إذا حصل لأجزاء صغيرة إذا حصل إيه برشة. يبقى ليه المدارون هنا مش لأن الأورغانيز مزبرين و كان نبت استراق ظهير فوني خلاص الأورغانيزم الجاي نعرف كمان شوية يلا قوي أول يوم إيه يدور ليه فورت إيه, إيه؟ ويعمل خلاص تقدر دي ولا لأ إن شاء الله ليس هيجيلك إيه؟ هيجيلك مدروم عليهم ليجيلك إيه؟ الألاج بتاع المدروميس يعني المدروميس إن شاء الله أردتك رموش وياتش زي بركبه رموش في تاني يعني الناس تشوف البيت كده على طبيعتنا او بمجرد ريكيال او حاجات بان هتوح البيت اللي الرموش وقاعد ماشي يعني... اه جوز المي او بس جوز المفرح تجلد ومانا فيها هتتتجوا الكلام من بالفرح كده منظر ايه البنزاق؟ تعرف في البيت اللي هي ايه هتغسل واحد ضع خليكم حقيقة اخوكم على مصاحكم رصائح جواز من فرح, فرح. اثنون ماشي؟ بس يعني. ماشي؟ طيب ماشي إن الله, مش إيه إن الله ان شاء الله مش مش ما شاء الله عندنا ايه؟ مش هتلاقي من الالاج ايه؟ ارتفايشل ليه؟ و كده حتى بالعربي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلاص طيب نمضد لكم ما ما احنا شكوى العيان طب لو فحصناها اللي ايه؟ سهلة لو فحصة هتلاقي لو دي تحتها اكثر ليد... انا قلت انها هتلاقي تحتها اوثر؟ هتلاقي تحتها ليد مارجن مالو؟ احمر هتلاقي تحتها هيبريمك ليد مارجن عاربت انا مرض اسمه اوثراتف بالفرج يبقى إذن أفرق المرض بتاعنا من الآثر تفرق لو شلت الرموش هلأى الليد مارجن تحتها إيه مفيش فيه إيه مفيش فيه آخر هذا هو الدفرانشل دا ما بيدي المرض بتاعنا وما بيدي اللي اسمه إيه طيب تفرق ما بقيتكم بلكيشة وضعها بقاشة نتيجة الإنفلانيشن بتاع الليد مارجن الليد مارجن كده of the margin تايلوز ما هو التايل ليد مور خلاص لما ليد مور يبقى سيكند جين ايه مشكلة؟ ليد مور ليد اللي هو اول زيرو ده ايه يزيد وممكن ينقص كده لما ليد ينقص كده يحصل ايه ترص في حاجه محدش خد باله منها دايما اللي هو ليد يا جماعه حاقين انا لازم البوردر ده يبقى ايه البوردر ده ايه فقط الشرب. افكركم فيها. انا البسيوبور لازم البسيوبور ده يبقى ظاهر عشان الدموعه تمشي هنا كده كده وبعدين تروح للايه لاكرماست لازم يكون هنا في قناة إيه؟ شعرية طب لو البسيوبور دا بقى ما عادش ظاهر بقى زي شايفين راوند الدموعه هتمشي كده الدموعه تتحبس وبعدين تقع تتحبس وبعدين تقع لما الدموعه تقع على خد العيان تمر في إيه؟ ايه اديك طب او وجود الطايلوز بيعمل لي مشكلتين أول مشكلة هي ايه فوزن الليفتين ماشي ويحصل ايه في الدموع؟ الدموع والتسفلية ماناشي عليها تانيش عليها الدموع تقع بنتميها ايه؟ ايه ممكن العياني يا جماعة انتفقنا لما بتشيذ الوقت الاشر بسنائلة هيبرمك ليد مارجن ممكن الهايبرين دي تصدر يعيش تون حياته الليد مارجن بتاعه ده اللون وعصمع كده انا هو حاجة اسمها بيرميلان رجنس اوف دا ليد مارجن عبنتميها ميل فوز ميش فوز ما لي يعني تغير وفوضة يعني ينقلب تغير في القدر من فوضة ردت الوتاة هو شوية دي تاني سيد بيتجارف وجارش يبدو هو طيب بقيت اللي اللي ضعيف لو وصل الكورنية.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 عندي فكر العالم عن برنامج تجيب الماصه مايش لازم تبقى ايه عادي الدايت يعني الفان عندي ايه عندي ولو الحر كبير يبقى ديه تشترك في تراسايكلين وهنا, وقفة. وهنا وقفة. فترة من عندي مضادات حيويه احسن من كده بكتير لا لا لا هو نفس يعني نفس لي بصراحة استفعلنا ان الجلند هنا عم ما أطلع إيه صحبة عليه كان بيبتدي إنتفاكشن الجلند عم ما أطلع إيه تكرين بيقولك إن هذا سستنك تتر بايكلن بيامبروف المضامين جلند بتفقش يعني لو المضامين جلند بطلع تكرين كتير يقللها ما بطلع تكرين قالت ايه؟ إيه يعني بيضعف يعني الدكتور فاكرين ده مش موضح حاجه الدكتور فاكرين ده لا ان هو الايه المهم, المهم مش طيب انا عندي كيل ازاي عندي ازاي غسول غسول ما مستخدموش. انا بقول عيان ايه اقلب الرموش اللي اللي دي شامبو اطفال بيبي شامبو ليه شامبو عادي هيحرق ايه هيحرق تقدم؟ بيبي شامبو خمس اللي هو بتاع شامبوهات الاطفال اللي هو بعد الياو اللي هو بيحرق الايه بيحرقش, بيحرقش شامبو عشان دي موهبه تقولها في الشغل ليه لأن احنا بنعمل كده ساعه انا بيجي لي عيان عنده قشره هنا له شامبو يبقى لإيه؟ الرموش طيب انا عندي اورجانزم يبقى بقى في تير, تير, تير, تير, تير. العلاج قبل ما تستخدم الجسم ليه تطلع كل الايه كل السكريشن طب يا جماعه انت لو طلبت سكريشن عليها البكتيريا لا أنا أول الغسول إذا هي حاجة بواصل عيّن يعمل ليد مساج ليه يعمل ليد مساج عشان يعصر الإيش يعصر التكليشة وبعد هاي يغسل التكليشة من إيش الغسول أيه تعال هنا إيش الغسول تحديد الغسول أنت إنت تبيش إنت الأول سوى تنبلي فراج تفعني مني وأنتعمال كده؟ أنا أقوم بمبالك بالليل أنا فعلا من وحد دلوقتي أنه أتعبال نيحت للصحة بالليل لحد دلوقتي أتعبال تفايا؟ لا لا لا لا لا تفايا الحجم قال يعني سوف اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى يعني تعبان ومش من غير لما تقومش قادرة اتكلم خالص يعني لو الدنيا بتشتي الدنيا مش بتشتي لو سمحتوا كده كده نحصة ان شاء الله بإذنة إلا إيه شغال. بإذن الله حصة شفاجة ستوا عارفين يعني أصلا أصلا تنفس الفرج الأورجانيزم المراضي قوي جدا الأورجانيزم المراضي هو الستاف أوريا اسماله الستاف بقى الستاف تأورميزم قوي جدا بيجعل الناس مارجن ويعملي أرياض أوف نيكروز طب لقا جديد يعمل ايه يا ذوق ايه نيكروت طب الحجز النكروت دي لما تقع تبا كان ايه با تبا كان ايه اولا طب في حاجة تانية اللي بشاف ده فا يوجدك يعني بيطلع ايه طب بص طب البص ده لما ينشف فيه عنه ايه بص يلزق الرموشه بعض البص لما ينشف يعمللي حاجة اسمها يلو كراس ايه شغل له اكفر كده يلزق الرموشه بعض خلاص ماشي يا جماعه قلنا على انا قلت ده قولي ما هو ديفينشن اوف التراتيف بحاجتين على وفي ايه كمان ايه ما هي لينوكراب ما هي اللي ايه خلاص <ليد بحسن> سؤال في الانفكشن فين يا في الليد مارج, في الليد مارج. ان خيس؟ فاين يجي نقوي يعمل الـ فين؟ فيين؟ يعني الـ تبقى وكمان الـ بيطلع بره كمان يعني follicolites and نكتبها دي The inflammation is follicolites and pary follicolites دي عشان احتاجها إذا يجمع معظم في العيان من فين؟ على من بره؟ كلها جوه. فين؟ في الهيل follies ودي عايزة نعمل عليك كل الاغاني السكر كل الاغاني السكر كون الاغاني السكر كون الاغاني السكر عارفين ميلا يتلقب النهاردة بقى؟ أنا عندي حسة فطنطة بعد وقت مش يعني عندي حسة فطنطة 19 ومص ويا ريلا مش هدينها لاننا مش هادينها طيب ماشي شكل الأعيان ايه؟ يلا شكل الأعيان ايه؟ بس قل قشته عن ده وقلت بني شكوه أسلي فور ببط يعني حرقان في الليل مارسي في الليل مقومين دي هو الرموش كل الكلام عادي ولكن تتوقع عما تبقى أكتر ولا قلب؟ طبعا أكتر لأن الأورجانيزم المراضي أقوى يبقى السمطومs as before but ايه لو فعصنا العيان, اللي با في با العيان هتلاقي اللي قدامك ده يبقى بقولي فحص العيان الصعيس هتلاقي إيه؟ هتلاقي اللاجز ار glued to gather by ينكرز بص بوك بص كده لو حيbes. حيbes. ايه تلاقي تحتيه إيه؟ تلاقي تحتيه موينيوت bleeding ulcer كمان بتإيه؟ بليز دي فاين يبقى لو باصص العينه هنلاقي الليت ارجلودد توجر باي ايليجراف والريمونت هنلاقي تحتها الفطر طب الليت مارجن كله ايه الديمتر والليت مارجن زي ما انت شايف ماله ريدنس في ريدنس يبقى ده فحص العينه خلاص طب؟, طب ايه الكمبلكس هتفهم ان الليت مارجن دلوقتي عليه الفطر لما الفطر دي تنح ايه المشكله بقى بص كده لما الفطر دي تنح تنح بايه طيب بص المصدر ممكن يجي على الرموش وقاوينا كده عاش فاكر لما الرموش تتعوج وتحك في العين بتسميها ايه؟ بس استنى. لو علم رموش المعبوضين واحد او اثنين او ثلاثة او نسميهم من كده نسميهم تريكيب يبقى سؤال منطقي والله فرق يا هو التريكيز. في إيه بس؟ في العدد بس. يبقى ما هي تتعرض من اربعه ايه اللي خلى الرموش تتعرض ان الارض الله ايه هي طب حد هي هي هي هي ايه هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ايه؟ هي هي هي هي هي هي ايه الحاجه الثانيه الفايبروز ده هيعمل ايه بالبوستيرور بوردر للشبشب الفايبروز ده هيعمل ايه بالبوستيرور بوردر البوستيرور سايد بوردرها طريقه الريجل لما الدماغه تيجي تمشي كده ما تلاقيش خلايا عاريه تقع كده وتقع كده يعني يفضل الامور ابيفرا الابيفرا هي بتبقى ديفير ابيفرا لدرجه ان العيان بيخش في حاجه حاسس حلقة حلقه مفرغه دي الحلقة الحركه المفرغه دي تنتهي دمار العين يعني اللي بيبره في حاجه ثانيه اسمها إجزم. يعني ايه اللي بيفرق دموعه بتنزل على خد العيان الدموعه بتثير الجلد الحته دي يا اللي بينزل على الدموع هيتصبيه اكزيما ديرماتايس دي طبعه انفلاميشن الحته بتاعه دي لما تلحم بصوا على هي تلحم بايه اهو فيبروزا طب ده الايه فيبروزا ايه الجنب لما المنظر اللي ده اسمه يبقى لما لو لقدر الواحد يجي يستعامل كده لا قدر الله الصدمه هيخلي ايه؟ تحول شنو على الايه؟ تقع، تحول شنو؟ وعين ضاع، يعني الاكتوم يجي له ايه؟ وجهه حتى بقى عليه يجي له كورنيال التير وعينته تروح ثاني الابيضه الدموع بتعمل ايه هنا؟ تقع هيتعمل ايه؟ اجزمه الاجزمه تلحم بفايبروز اهو ادي الفايبروز اهو الفايبروز يعمل ايه؟ لما تبوظ شد كده يعمل اكتوم أي عيان عنده إكتروبيون الدمواطس حوش لو عليهم تقع يعني الإكتروبيون تاني يعمل إبيفرس لاحظ ان الإبشا السيرك اللي كلها بحسب إيه؟ الإيه؟ فسكره يعني إبيفرس اي إيه ايه إيه؟ نعم نعم إيه؟ أه, اه. هنا. إيه هنا درماتيز إنفناليشا في النتسكين ده يلحق إيه؟ فيروس ففي حاجة تانية ممكن انفلانيشن ده من كتر ما هو سيديه الشعرية جميعا يقوم بها الميلانين بيجمينت ممكن انفلانيشن من كتر ما هو سيديه الميلانين بيجمينت بتاع الشعر تبوز ويسع ايه الشعر؟ الشعر يبيض لما الشعر رموه شي بيض ولبرد اسمه بوليوزي كتبه انا طمعنا بوليوزيز يعني واي تنينج اوزاليشن بوليوزيز عاد فوليو يعني وايتنينج اوبزرفيشن اللي انت بتا بيوت الالتهاب بنضوع بملانين بيجمنت اللي جوش الشعرايه فالرموش بيبطل هتاخد المرض اسمه ايه البيانشي. طيب ليش؟ كل هذه الكومبليكيشن في في الليه. طب هتاخد ايه بالكونجكتيفا اللي لما يوصل بصوا لما يوصل للكورنيا ممكن يعمل الألثرات وغير مرحصنها ايه؟ ايه؟ ممكن يحصل الألثر غريبة قوي معايا ما يخليك ممكن عايا يحصل له غريبة ألثر انوثر الألثر دي اجلها رقم واحد مارجن مارجن ايه؟ لك ان الاستاف اللي موجود هنا رياكشن الالتر دي مارجنال الالترز واسمها الالتر يختلف ايه الالتر دي عن اي الالتر بالدنيا الدنيا انا سؤال اللي هنا شخصيا بتاعته بدأ يحصل هنا أنتم رياكشن عمل لي التر دي يا جماعه حسابها له عشان تبيع عشان دي عشان هذه واحدة من اللي دي 25. سرعه سرعه 25. شوف دي شوف أول إيه. سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه شوف سرعه سرعه اللي سرعه سرعه سرعه سرعه شوف سرعه سرعه سرعه سرعه سرعة سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه اللي سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه من الإيه؟ من التكتر. مش رأي ما هذه الألصم واحدة من الألصم اللي ينفع نديها. ليش نديها إيه؟ تروي. فدي حاجة ثانية. العين بالوقت دي الليد مارجن بتاعه إنفلين. إيه يا ساف. ممكن يحصل حاجة غريبة. ممكن لما هو بإنفلين تبي إنفلين تطلع تطلع إيش؟ تطلع سكرية. جلدنا بكم من كم طلع؟ موزين. وبعدين ما وطر العين زيت. المفروض نسبة الزيت لنسبة المية تبقى نسبة متساوية. مش رأي ما؟ طيب لو الزيت زاب عن المية دلوقتي ايه اللي يحصل في التير فيلم؟ يبوت لك انه عنده هو يحصل فيلم ان السبابي كيف فيلم بتاعه لان مين هيزيد عن مين في فيلم؟ <تصفيق> يزيد عن الاكوس هيحصل دشفيرجر الايكوة and delivered content of the fear عشان كنا الارض عنده هياخد ايه في العلاق برده؟ تير طب ايه؟ بتاعه بتاعه طبعا تقولي الخدير المفروض يا جماعة التير فيلم ده نسب معينة بقى فيه ايه زيادة عن ايه دلوقتي الليمت زيادة عن ايه على الوضع فالتير في برضه عشان كده برضه في العلاج نديره له برضه تير فبس فتأجل و أفضع كمبريكيشن أفضع كمبريكيشن الليت مارجن مليان السباب لو انت عملت فتحت الهين عملت عمل ايه هو السباب جوه يحصل ايه طبعا انت لو هو قال اني اوبريشن هتعمل ايه اني اوبريشن هتعمل ايه اندوفتس خلاص هو حطك البنوت بس انا ازاي مش هتعمل العلاج نفس ده <تصفى> ممكن ليه <تصفى> <financial تصفى> <تصحيح> بيطلع المودينج لانجلان ده ايه طخ تعمل طلع دي تقلك انا بطلع ايه دلوقتي بكريش الحكاية حاجه دي يبقى ليه ثلاثه طب نشيل القشر الاصفر بايه نفس الكلام دوليا بايكربوريت او دي بي ايه شامبو طب انا عندي انفلكشن قوي يبقى ادي عندي انفلاميشن قوي يبقى ادي سيروم من ضمن الانتي اللي هديها هدي مره مضاد انتي زي مثال لك هولا انت ربكش هجت عندي النهار الضوء كتبت لك معهم حطوه. لما ترافلت هل تحطوك بزيه؟ لما دانيك واحد تاني حطوك مرة بزيه حد يقول حد يبارك يقول خطوك اهو شوف شوف عمل زي ما كل الناس الجهلاء بيعبك زي يجي المرة برحبت هنا كده؟ بزيه هنا كده؟ رابع عليك انت مش اسمع مش من الجهلاء انت كواني طب عشان اروح على الناس الضايعه هي بقى فين بتحط المرهم هنا على السكن اللي هنا والسكين اللي هنا وتطير لا طبعا عند يا باشا عايز العيال ثاني يوم جبن ورم كده ليه المرهم ده بتاع بتاع العين الجسم. مش بتاع جلد تحط المرهم ده مرهم العين لو تحطه على الجسم بيعمل برمدايت ثاني يوم كان العيان اني ورم كده يبقى المرهم بيتحط فين قوله العادي اشتريها فشفت المرهم بتاعه مختلفه ايه بقى وقفه ليه تقول له يلا يا طراح تحط مرهم فين تعال اصبعك وبعدين تعالوا ده وادعكوا في الليل ليه ليه خل يدعك المره. المره. هو الاورجانزم استخبي فين الاير فور انا عايز ده يخش بتقولك اذا وين تو ويل اجينست ذا بيت لازم العيان يحق المرهم في تيبليت مار عشان يخش ويوصل للريز للاورجانيزم في حاجه ثانيه اوصل العيان اقول له العيان ايه فدلوقتي كان عندك انفلز اهي الحمد لله الانفلز بدات ايه تخف اوعك توقف العلاج لو وقفت العلاج الاورجانيزم هيطلع تاني العيانك ايه تاني ريال انفيكشن لسه بتحس ان انت خفيت ما توقفش العلاج كمل العلاج بعد ما تحس ان انت خفيت اسبوعين او ثلاثه يبقى وجود الاورجانزم المتخبي جوه يخليني اعمل حاجتين يخليني اعمل ايه بره ادعكه ويخليني لما العائل يكسر ما خلاص في حاجة حاجه ثانيه والنظم المشاكل ان الرموشه بتتعوج صح يا جماعه الرموش لما ما تعوجت دلوقتي تلاقي ايه, إيه؟ بنشيل الرمش في المنهج ممكن أشيله اسمها طريقة الإيه يعني الرمش ده معاوض يجيب فور وتشيله. وتشيلو اسمها طريقة الإيه؟ إيه باي إيه هيطلع تاني يعني لما تشيلو هيطلع تاني ده مين لسه سليمة؟ غير فوريسن فيه طريقة تانية اسمها طريقة الكيب الكهرباء إلكتروليسن يعني إيجازة عوريوركو دي رأيي جهاز كده؟ جهاز كهرباء طائع لنه سير في كده بقى حته حاليله وفتكر من هيتها ابره بجيب الإبرة دي واحطها هنا اهو في الهيربول دي الجهاز وماتكهربا تعمل إيه في الهيربول دي باستراخ وبكده الشعره دي هتقع ومش هتطلع تاني كي الشعر إنتمو اي الشعر بالكهربا اسمه إيه؟ اسمه إلكترود عندي كام طريقه عشان أشيل أي رمش يبقى عندنا نوع الكترال جهاز الكترود ده الجهاز بتاعي يعني الجهاز ده أنا مصوره الجهاز اهو منه كام سلك سلك اهو وسلك اهو فيه فيه الكبنية وحيكة حديدة وفيه الكبنية وإيه؟ إبرة وحط الإبرة في الشعراء المعروضة وشجل إيه؟ الكهرباء ما هي إجهازة والتفضيل قد جهاز الإلكترولز لنقبتوا أقل بقى هنا في ده تستخدم الإلكترولز إلا تستخدم الإبايليفن مين أحسن؟ الإلكترولز مين اللي بنتهدمه؟ الإبايليفن، ليه؟ قوة عم تحط إبرة والليد مرجل مليان إيه؟ أورجانيس الإبرة دي تعمل لك بس طب لك في بريدل الانفكشن تلاقي الابره مكانها خراج ما بتحطش ابره في الجلد بتاعك لو الجلد بتاعك يكون ايه سليم يبقى بليز ما نستخدمش الالكترولز لان مكتوب عندكم حطه بالعربي الابره اللي انت هتعمل ايه الابره بريد اوف الإبرة هتعمل خراج خلاص يا دي من الانتردامات النادرة من الإبنين. لو الليبر انفليت الكرانيال انفليت بيكون جاما انفليت اي حاجه انفليت ده ممنوع تاخد ايه انا ما تاخد الابترويس احطش الابرة في عينيك تكون عينيك ايه؟ تليس انتولي يا جماعه نعم نعم بيديشن تاني؟ مرسفة اشيك ممرقاط رمش مع وك انا رمش مع ده تاني اه؟ لقد اردت ان اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى معوجة تطلع اذهب معوجة المكان الذي اذهب الى ما الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب بس 10 دقيقة طلعته قبل الروم خلاص دقائق ايه 10 لا طب لما منها بس